غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث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 وهو السميع العلي بل قالوا عضواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 ثُمَّ صَدَّقَ نَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَغْلَقْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ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 وَلَنمَا في السماواتِ وَأَر وَمنَنْ عِ دَم لاَا يَسْتَثبرِرونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَتَحسِون يسَبِّحونَ الليلَ وََّه رَ لَا يَفْتُون أَمِ التَّخَغذوا آالِهَةً مِنَ الأْرضِهُمْ يشِعون لَ كانَانَ فيِي مَا آالةٌ إَّ اللهلَ فَسَدَتَ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 وَاَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوهُ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ ولدا سبحانه بَل العِبَادُ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُل مِّنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ نَجْزِي جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَلَمْ يَرَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا وجعلنا من الماء كل شيء حم أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسئا تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتحذونك إلا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَكَفَّرُوا عَنْ وُجُوهِهِمْ النَّارَ وَلَا ظَهَرَ مِنْهُمْ وَلَا ظَهَرَ مِنْهُمْ وَلَا إِنْصَرُوا بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ